بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقوال القران المجيد اقوال القران المجيد, المجيد بل عجب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 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج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 كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والاضمددناها والقينا فيها رواسي والاضمددناها والقينا فيها رواسي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَٰلِكَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ذَلِكَ الْفِرَاقُ وَذِكْرَانُ كُلِّ عَبْدٍ مّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا فَأَابَتْنا بِ جََّاتِ وَحَبَّ الْ الحَصيد فَآذَتْنا بجََّاتِ وَحَبَّ الحَصيد رِزْقًا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قبلهم قوم نوح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 كل كَذ بَغُ سَُ تَحق وَع كل كَذ بَغ سَُ تحق وَعين أأَفعين بالِالخَلقِ الأَّبلهُ في لَ بس مِن خَللق جديد أفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ من قول إلا لديه رقيب عتيد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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 القي يا في جهنم كل كفار عنيد مننع للخير معتذب مريب ننع للخير معتذب مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد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 قويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعابد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعابد يوما نقول لجحنم مهل ام تلات وتقول هل من مزيد يَوْمَ نقول لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُذْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا هذا ناتُعددونَ بِكلُأَوواب حَثب مَنْ خَشَ الرحمَ بالالغَب وَوج بِقَلبِ مُنب نَنْخَش من الرحمانَ بالالغَب وَوج بِقلب مُنب أدُقهاَا بسسلام أدُقهاَا بسسلام ذَلِكَ يَوْمُ الْقُدُودِ ذَلِكَ يَوْمُ الْقُدُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قرن هم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ فِي الْبِلَادِ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 وَلا قَ قَلَقُ السماواتِ والأبض مَا بَْلَهُات سَّةِ أيامِ وَما م السَّن وَما م السَّناامِلُغوبَ وَما السَّناام النُغ فَصِْد عَ ماَا يَقولونَ وَسَبِّح بحمدِ رَبّكَ قَن طُل الشمس وَقَب الغوب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 والالستمعع يوون يونادِ المُناد مَِّ كان قيد يووم يسمعونَ الصيحةَ بالحققذللك يوم الخوج يوْوم يسمعونَ الصحة بالحققذك يوم الغوج إن نحن نشي نوميت وَإلين المص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 نحْن أعلم بما يقولونَ وَما أنت عَ بج نحْن أعلم بماَا يقولونَ وَما أنتَ عَن بجّ فذكر بالِالقُرآنم خااهع تَذَكَّرْ بالقرآن مَن يَخَافُ وَعِيدِ دُونَ ذَلِكَ كُنْ ذِي تِلَاوَةٍ مِنْ